بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من وساب قوه الله تعالى ونبل محمد وادي المستشفيين بين ابي وكريم وصحبه طاقات الرحمه والنسى السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله الشعر من نفس الرحمن مقتبس علاقات عباس محبوظ والشاعر الفد بين الناس الرحمن الأنفاس الرحمنية للشعراء شرطا يكونوا مبدعين أسداد مقتبسة من أنفات الرحمن كما يرى العقاد وإذا كان تمت إبداع صائق في أهل بيت الرحمة عليه السلام صاعة لله وتعظيما لأوليائه فذلك نور على نور ومنازل خلد وسروح وحور وللي في هذا الشياء حديث قسطوري ربما راق في بعض سن أكثر من الشباب يتعلق بملعطية الجمرية الخوضة مبقع واي مبقع في جله الدمعه لجوله الصلعه و يبقى واحد صور مثي وبط الاهليه احد ابنائه لقد تم تحضير الروح وادي سوريا عند احد العارفين في هذا الهند وهو علم تحضير الارواح يقول وبحضرة الوثي وسمعنا خوته وسألناه يا فباك كيف وجدت الحساب فقال وجدته بالحسين سهلا يسير وقد تجاوزت الحساب كله ببيت واحد ودي اوصل مصرعك وانجد الوياك لكن شبيه لا اتمديات يتامات يقول وباقي شهر كله فضل وزيادة فالفسين الفسين تمسكوا به الفسين الفسين فقلت له اني اصدق هذا واعتقد به وأزيدك أن أمي يرحمها الله قبل سفرها إلى الفند بأسبوع وهي السفرة التي توضيت فيها حكت لي في رؤيا قالت يا ولبي رأيت في ما يرى النائب كأن في جزيرة صغيرة وسط بحر جدي هارك. ويوشك البحر ان يبتلع السفينة او يبتلع الجزيرة التي نحن فيها وتمر بنا السفن فلا تتوقف ونحن ننادي وغوثا فنستعيث فلا ونستجير فلا نجا تقول فنما اوشكنا على الهلاف واذا بسفينة واجعة جاءت إلينا فنادينا لأهلها أنغوتاً غوثاً فقالوا نحن ما دلنا لله إليكم وإلى نجدتكم. فقال لنا ربانها رويدكم رويدكم واطمئنوا تقول فنظرت في وجهه وإذا للربان ومل عقياً جمحي الحموظة I'm so proud of I'm so يا اباك. وانت ربطان سفينة مدام الفسين على هذا الارخبين. كلهم سفن رجالة. وسفينة الفسين او سف. الفسين الفسين. احنا غير السين كاظم الممروز. مع اذنى وسيلة. والذنوب جفتها في جيلة. وغدا يفلو آراؤنا في جميعا الفسين الفسين الفسين الذي أواه بقلبي سأصده تحذقه بجواره غوري بأعماقه غوري بأعماقه فإن مدها على عين مها منها وإليك عدني يا هميمة إن نفسا قدير الشوق من أسماءها وتحت في تكوينها كي تعلم من نار عشق الوالدين بناها فمح ذاك على الملام أما ترين رجلا محادره يساد يراها اصبت حتى وجنا جنا تتصدى لي فنفث جروحا لذا ونها والحب يا ورد الحلال في خاطري اجاء ما ناولتك اجزها وشال وقد دلق في شواطئ وترعى بالجميل اخاها وانا من علي الحسين متيم ما كان في من الهوى لولاها فتراجعي فتراجعي يا ورد او فتقدمي شيئا فالروح ارتبت مولاها اني على حب الحسين مكابد نفسا اكره من الحوى انسها بل كلما جاء صحتك اكتاتني بجنونك قد ضابطت وقلقاها في خيلي وعجلي في وجهها سيأذن من اسرها وغمرت قلبي بالسلوم فجاءه سحل حسين فصار من أكلاها رامي سبو فرما قآني قائلا قد أنصف القارة من راماها باركت للنفس التي أحبابها بمراتب وصلت في أعلاها يمتجني حبي لأمي حبه والبس موفور إلى أقواها وهي التي قد أربعت مياه الشقاء فتاه بجميلها عادت يبتسمني حبيني أمي يحبك والصدق الى أقواها وهي التي قد أربعت مياه الشقاء فتاه عاداها انا ما اقول بسيد من محشر الانفاسها رب السماء فكأها شعري اليك تقرب لا بزحة فالشمس مادحها يدوم ضياها نفس على اجر البتولة قلبت ومحمد افهامه غداها كل الكلام يجوز لولا انها نفس عجل مرتبى ربها ايصح الحسين ايصح الحسين وانه لو سار حبه في لضاء الضاء فياز بانية الجحيم تحضروا لا تدخلوا احبابه مصلاها خوفا تشيل بها برودة ثبهم فيمزعوا في قعدها أشقاها هذا هو اليقين وأمة حبت فسينا ربها حبا فاندعا <تصفيق> ايصف مدهين فسينا وإنه لو شال ثبه في لبا أطفاها اياك متاهيه الجحيم تحذروا لا تدخلوا احبابهم مصلها خوفا تسيل بها غروره صدقهم فيوم في قعرها اشقاها هذا هو الحق اليقين وامته حب حسين رفعها حبها فالنار تخشى حبه اذن نبو صوت الى الله الذي انشأها له رحمة له رحمة تبكي على أهدائ ولقد قضى ما و ما أفكا كدار مذبو تساتهم يرمي لها دمعا هلا اسراها وذا والنها يوم الحساب شفاعة له أراد ربما ألجأ كبن ضغادي دخاءي ومن هنا أضع النواصب في عضي لعطاء لله نفسي للسماء حتمت رعوت صديقات لي وبطولة يوم في سماعها بثم البليغ أقل من مرآها فالسيف قد أشر الرموس فإن بدى منها حراسا أبطأ أحشاها والرمح للقلوب كأنته أم الأراقم ضيقت مسعاها فإذا سيقن في اختراق السناله صبت سهو قبل افتعان وتخالطت عتب الزمان على الحدى من ضربه حتى رأت اخطاها. فاذا تطايرت النفوس لربها علمت لانها فارقت دنياها. مرضى اشد من الممات عيامها. من خوفي فبالقد حاجا وحا ويكب عد اهل الفراء امساء لكن قيس صبر في ارداها على منقل الجياد واقعدا وخياقه يجري على مجراها فلو استقرت في ثريا دناها ولو استقرت في البروث اتى ابيكون كان السحب من اجنادي وفي فوق مرماها وحكاية وقت الزمان فما مشى بين الوراء الا على من شاء كل العثور الى السشين مطية فكأنه لعطائه اتراها يبدو لان الزهرة في شجاعة تبني الخطوب وكما لا يخشىها وقال ان النجمة يا لو مره لو انه بعلوتي حاتها واظن ان ملائكا قد قربوا غبطوا رجالا افكروا بصراحه واظن ان الشاهدين بليلهم غبط الذين بقوا على قتلها والسؤال لي اابد يط الصباح من يوم قلت الشعرس الذكراها ولقد علفت ومدرت ورد الصباح جهالة قد سارقت من جاها حسب الطفوف بأنها منشودة من صوت آهات الحسين غناها حسب الطفوف بأنها أخصوصة جدريل لبطهر الأمين حكاها حسب الطفوف بأنها مصقولة والطروغات تتخاف من الأشباح حتف الظروف بأن فيها معرضا حتى ملائكة السماء افتتحت حتف الظروف بأن فيها قارتا لو مدت كن الشهاء ولو التقت كل القدور في وجه لا نرى حتى منثمي ولو انتقت كل البدور بوجهه لرآه حتى من امي احلاها في جوده جود العلا ويسارك بسر الوراء ويمني يوناها عباس يا ابن فضل عباس ازعنت البطولة والفداء واتتك تسأل من يديك قراها اطعمتها وسرحيت لم تدري فيه الارض اين سماها اطعمتها وشقيتها في موقف لم تدري فيه الارض اين سماها ابروك سجلك فوقها ام بعدها ام صوت خرقك للزروع دواها وجمال وجمك والحسام وبرقها جمعت فكان جماله اثناءها فإذا تكورت الجيوش بوجهه جسفا بأقدار السقيه تحاها شيط <تصفيق> شيط توفي الجمال فمدرت طيب المذاك أيها فا أو فكر إذا اختار الجمال براجم لزقوطه من كربلا داداها تأتي شراعا للخلاق مفادها نفسي إلى نفس الفتين في داها تأتي شراعا للخلاق مفادها نفسي إلى نفس الفتين في داها أتراتدون أتراتدون وإن تعاقب ضدها من جون عصر ما لا لا تدون تأملوا. وتفكروا معنى القنود مصادف معناها. لا يستهي ذكر الفشين وكربلا. من لا يكذب زينبا دعواها. والله لا يغسو يجيد ذكرنا. وعصابة البعث التي رطاها. وراية القمر الذي ارد بها. للفجر قبل سقوطها. يصف على وراء الزاها. لا يتقل ذكر الفتين وكربلا من لا يكذب زينبا دعوها. وواهلا يمسو يديد ذكرنا وعصابة البعث الفكير الزاها. وراية القمر الذي اردهها. اذ فضل قبل ثقوطه اعطاها. تقي عالي. لو علمه مطر يصب على دورا. اثناها عزم اذا تنسى الغبان مغالبا لا تستهي لو ضارقت مرساها. صبر لو انكشفت له ارزاؤنا واتى عليها ان لها قد حافرت لي ممتعا ببنيعها فسعيت في مرضاها شهدت ثقاث بانه رمز لها شهدت ثقاث بانه انهاها ونفائس الذكر قد ولهت حتى كأنه لا اله في سواها ونفائس الذكر التي قد ولهت حتى كأنه لا اله فجدت لها الافتار دون تحرج فتجودها حق الى موناحة ومواقف لك لا يفي بمسيحها الا الخميحة والبناء حتى كأنه لا إله سواها سجدت لها الأفكار دون تحرج فتجودها حق إلى بولاها ومواقف لك لا يريد بمثيلها إلا الخمي والفزعي وطاقها وأمانة الشعب التي كلزها بالحق نحرك بذ ما أداها حتى بان من خدلانهم وجه العراقي ولم اتخل بجماها لا تستكي صدام ارضها انما تشكو الذين تلاعبوا بولاها زحف الحسين لنجها زحف الحسين وقفته انقاتها من زمرة البعث التي ترعاها بذ على الرداء لرشتها لكنها رقبت على هواها فلس سأدري ما جرى لأخولهم وما الذي أعماها قامت عليه شبابها وشيوفها واتتردته شهنها ورباها ونفاقها ونفاقها وشيوفها وقلوبها كتابها ودباءها شعراها حتى الصغار يلقنون بأنه شيطان مجبول على إهواها ضحكت وطفقت الفراد وأهزها والشتم أرقف بالغناء نساها يا ابن المجوس عذرا سيدي يا ابن المجوس الفارسي المهتدى يا عنصري الطبح يا أجناها وبموته شمتت وقد بلغت به أقصى متردها فما أزناها أخذت نبي العصر إذن محمد وبلعنه طلت فما أخداها نزلت بلاء بأهلها فبلحظة حتى الهدوب ومكى على ربها لا تشتكي صدام أرضها إلا ما الذين تلاعبوا بولاها زحف الحسين وقفته إنقاذها من زمرة البحث التي ترعاها بكت الخطاب على النداء لرفتها لكنها ركبت على فغواها فلت أدري ما جرى لعقولهم أهل العراق ومن الذي أعماها قامت عليه شبابها وجيوهها واستنفرت له سهلها ورباها ونفاقها وزيوفها وقلوبها كتابها كتباهها شعراها حتى الصغار يلقنون بأنه شيطان مجبول على إخواها ضحثت وصفقت الفرات وأسها وشت مؤرطة بالغنى نساها يفلى المجوس الفارس الوهتدى يا أمصري الضبع يا أجناها وبموته شبكت وقد بلغت به اقصى مسرتها فما عدناها اختت نبي العصر ابن محمد وضلع له فما اختها نزل البلاء باهلها فبنحبه حتى العدو بكى على عقباها نبست نباس الجوع والخوف الذي نسجته في ليل الظلام يداها عضت اناسلة وقالت ليسها ترب ولم تك خالفت علماءها عبرت فعبر قلوبنا ألم لها أردى تبثمنا وأحيى الآها ما لو كن قفتين ولكن بيبنا نمع العيون منابة أجراها ألم العراق محذب أجابت حتى نعاج رموعها أحواها هذا بالعراق معذب لا شابت حتى نعاج ربوعها اهواها فيها الحسين وكربلا وانا هنا لكن قلبي حل في مغنها متسجعا فوق التراب وكلما وصعته دوار الحسين سباها هذا الذي قد علمتني زينب امي فانا اهتدي ببداحة سأأتها في كربلا. من هؤلاء. ما هذه القبض المشأل سناها. قال تمهد. واتبعني. بقبلت اعتاب باضي القبلة. وعراها. ورأيتها تستجل في تقديلها من شوقها. وغرقت عيناها. فتألتها لسا. اجابت يا مدين هذا النساء ملادها ونراها هذا هذا ليجي نجاء الى من كانت اشد من الصحات صحاها جاءت صحا في كربلا متها ولا مهدي الغباب المشاء صلاحها قابلت سماه واتبعني قبلت اعتا بابا كلي واراها ورأيتها تشتدت في تقديلها من شوقها وغرور قد عجاها فشهدتها لمسا اجابت يا مليك هذا الشتير ملاذها وذراها هذا لنجد نجاة ناضحها لمن كانت اشد من الضحا بضحاها هذا اذا فاض العذاب على الوراء فهو السبين وكربلا مرساها فسلكت جمع وقد فلت وخطوت نحو الروضة وهناك قال تأتى بك سهول فإنها ديار سقط ربها أعلاها فلتيا صلي فإن هذا المصطفى ذوارق يستأذنون الطاها فكانت دومتك ها وقد فلت الثرى وخطوت نحو ال آل فوقت يا ذات مصطفى سواكم يزدادون قا فوقت تؤث الفيا هذا الذل الذي رسول الذي بالاضاء دلا خاص في خدمتكم يوم تطمحقا اطنا امه وامداع البيت في دماء ولasko يا مشر الله بمن ولقد علم وان يخالفنا صب السقيا أن انتم امراء طوبا لمن يريد القيام وعهده في ذمه المظلوم من سقام طوبا لمن يريد القيام وعهده في ذمه الظالم من سقام طوبا لمن يريد القيام وعهده في ذمه المذبوح من So Allah wa salam alayhi